فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزي وهم لا ينصرون